وَإِذْ قَالَمُ سَالِقَاؤُمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْ تُمّ أَنْ فِسْكُكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْأَجْلَ فَتُبُوا إِمَّا بَارِئِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمْ فِسْكُكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِ تدبركم فتاب عليكم إنه والد رب رحم.